شاعر الأندلس ناصر القحطاني كان له بصمة في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم اللي تود عضانها العام مبداشم قالت عزاه الذهب مرض عداشم فانتظروا أصحابه اللي ربهم قاسم السالفة طولت والناس من قاسم يا الله بنصر عزيز وموقف حاسم يا الله بنصرنا عزيز وهو بفن حاسا <تصفيق> اللي تدودع الله لا غدنا وجبت اندسم الدعوالن قاسم اكرام على الحان مين بوسته راسمان تخسر رسومات على الراسم تخسر رسومات ولعناها Wajyamir el-sheikh غابت ghabetal basma Wallahe ma yusbih illa wathagar basma Wallahe ma yusbih Zalatzea ezzatzea Uymar eda-asam Tienfarm liyari war challenge vis capacity za машa Eman goalie elektra Eman Zalatzea يكرم ويكرم ويكرم وجهه بالقاسم يكرم ويكرم ويكرم وجهه بالقاسم يكرم ويكرم ويكرم وجهه بالقاسم